أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا أجرها مرتين واعتدنا لها واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء إن تقيتم فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأطِمنا الصلاة وما أتينا الزكاة وما أطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تظهيرا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 126. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ مَا تُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ مَّا يُبْدِهِ اللَّهُ وَيُخْرِجُهُ وَيُحِيطُ بِالْغَيْبِ والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن مطرا فكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكره واصيلا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 ذان كحكم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمشون ثم طلقتمهن من قبل أن تمشون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي أَحَلَّنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَأَلَّٰهُ عَلَيْكَ وَبْنَاتِ عَمِّكَ وَبْنَاتِ عَمَّتِكَ وَبْنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتي هاجرنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِالنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرار وكان الله غفورا رحيما شرجي من تشاء منه وتؤمي إليك من تشاء، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَجْنَاهُ عَلَيْكَ ذلك أدنى أن تقر أعينن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مشتأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن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 إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن فلا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخماتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن الله. ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله املائكته يصلون على النبي يا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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ والمرجفون في المدينة لنور بِهِمْ بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما سقفو أخذوا قتلو تقتلا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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم شعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا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 وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 قل بنا وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر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 والذين شعن في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنسل إليك من ربك هو ويهدي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 يَا جِبَالُ أَوْحِي بِمَا فِيهِ الطَّيِّبُ فَأَلَمَّا لَهُ الْعَدِيدَ أَنْ عَمَلَ صَالِحَاتٍ وَقَدِيرٌ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان الريح ردوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه فَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ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 كل من سأته، فلما خرجت بين الجن ألا كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرني وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل الخمط ذواتي أكل الخمط وأثلب وشيء من الشدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدْ دَوْنَا فِيهَا السَّيْرُ شِيْرُ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَامٍ آمِنِينَ فَقُولُ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمْنَا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَعْدِيَاءَ مَن تَزَقَّى وَمَا كُنَّا مُتَزَقِّينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صبار شكور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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ دَعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ قال إذا فزع عن قل بهم قال ماذا قال ربكم قال الحق فهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تشألون عما أجرمنا ولا نشأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً مَّبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَيَقُولُونَ مَاذَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فقال الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه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 يقول الذين استغعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 فَقَالَ الَّذِينَ اسْتُكْبِرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَبَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا وَالنَّهَارِ إِذْ تَنَاوُرُونَ نَنكُفِرُ بِاللَّهِ إِذْ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 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما إرسلتم به كافرون نَحْنُ نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبشق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير يَوْمَ يَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى رَبِّهِمْ صَفًّا ۖ يَذَرُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا مَن يَشَاءُ ۖ وَكُلٌّ قَائِمٌ صَلَاةً وَصَلاةً ۚ يَخْرُجُونَ مِنَ أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا زوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الْقَالُ مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ فَقَالُوا ماذا إلا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءه ان هذا إلا شعر فما أتيناهم من كتب يدرشونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلوا من عشرا ما أتيناهم فكذبوا رشولي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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْعَامِلِينَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أظل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَغْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمَّا كَانِ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ İnnehum fi şekim mürib. الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رشلا أولي أجنحة جاعل الملائكة رشلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتع الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو فأنا تفكون وإي كذبوا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وَمَكْرُ أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم جعلكم أزواجا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 فما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شراب وهذا ملح أجاد ومن كل تأتي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 بِئُخْكٍ مِثْلُ خَبِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر مازرة مزر أخرى لَئِن تَدْعُ مَشْقَلَةٌ إِلَٰهًا لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُن لَّهُ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تَذَرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحيان ve ma enta bi in enta illa inna بشيراً ونذيراً، وإمّن أمة إلا خلاف فيها نذير، وإي كذبوا كَفَقَدَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءتهم رشلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم شابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَشَاعِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي أعلنا دار المقامة من فضله لا يمشنا فيها نصب ولا يمشنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذالك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها رب بنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وَلَمْ نُعَمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ الْنَّذِيرُ فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السمامات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدًى مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا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 أَوَلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظحرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن أخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مشتقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ أَنْذَرْكَ يَا مَعْشَرَ الْإِنْسِ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصخاب القرية إذ جاء أهل مرسلون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 وما علينا إلا البلاء المبين. قالوا إننا تضيّرنا بكم لئلا متناهوا لنجمل لكم ولا يمسنكم من عذاب القلب.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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِي آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِظُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ <مبين> إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني رب